Kemudian hendaknya bagi setiap muslim Berusaha untuk membagi hatinya Dan termasuk Perkara yang paling agung Untuk bisa membagi hatinya adalah Mengingat hari akhirah Dan hari kiamat Dan juga tanda-tanda hari kiamat Ini semuanya Akan bisa menjadikan Kebaikan bagi hatinya Terjadi Kebaikan hati Yang akan menimbulkan kebaikan juga di tubuh Ketahuilah Wahai saudara muslim yang mulia, keimanan kepada hari akhir termasuk rukun iman, salah satu dari rukun iman. Tidak sah keimanan seorang kecuali mengimani tentang hari kiamat tersebut. Sebagaimana firman Allah, Laih salbiru antu wal wujuham kibal masyid wal magrib. Bukankah kebaikan itu kalian menghadapkan ke arah timur ataupun barat. Walakin albiru man aman nabilah malah akhiri wal kitab iwan nabiyyin. Akan tetapi kebaikan adalah beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada malaikat dan juga kepada Nabi Dan juga firman Allah Bahwasanya segala sesuatu itu kami ceritakan dengan takdir Dan hadis Umar bin Khattar wal Bukhari Muslim Takara Rasulullah SAW ditanya tentang keimanan Kalau Ka antuk bin Nabi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasuli wa akhir Nah, waktu ini Abu Bakar was Shari. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya, kepada hari akhir dan juga kepada takdir Allah, takdir yang baik ataupun yang buruk. Dan hari kiamat ada pendahuluan-pendahuluan dan ada tanda-tanda hari kiamat sehingga seorang wajib ini akan menjadikan keimanan yang kuat. Kita rabatil saat bangsa Kolkomar telah datang hari kiamat dan juga terbelahnya bulan. Fahl yang terundur, fahl yang terundur ilah saat yang tak tiadum baktah fakotaja asrothuha. Madilah mereka itu menunggu hari kiamat kecuali telah datang tanda-tandanya dan telah datang tanda-tanda hari kiamat tersebut. Wa mai dari kalalas sada kalalas takunu kariibah dan tidak nadi kamu tahu... Mungkin boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dari ayat tersebut menunjukkan hari kiamat itu seakan-akan seperti datang besok hari. Waktu teruna semua kodamat maka hendaknya jiwa itu melihat amalan yang dilakukan atau perbuatan yang hendak ia lakukan di esok hari yaitu hari kiamat. Innu yaraul haba'inya da wa narahu mereka itu melihat sakanat hari kiamat jauh dan kami melihat itulah dekat dan juga hadis Anas Rasulullah SAW alaihi wasallam itu ana wasaah ka aku diutus dengan datanya hari kiamat itu seperti dua ini wa syara ila dan beliau mengisyaratkan kepada jari telunjuknya dan jari tengah dan juga hadis Abdullah bin Umar Robi bukhari Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi menyebutkan tentang umur umatnya, umatnya itu antara salat al-Asr ila غروب antara salat Asr sampai terbenamnya matahari dibandingkan dengan lihatlah lihatlah berapa sedikitnya umur umat Nabi Muhammad sallallahu dibanding dengan umat-umat sebelumnya yaitu antara salat asar sampai terbenamnya matahari. Alangkah sedikitnya. Dan ketahuilah bahwa Allah menyembunyikan kapan datangnya hari kiamat ada suatu hikmah agar manusia senantiasa bersiap diri. Nah, Isa kan al-Masih, qul ilma ma ilmuha inda rabbi. bertanya kepada dirimu tentang hari kiamat, katakan bahwasanya Kiamat itu di sisi arapku yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu Wataala. Layu jadi hari waktiha ilahu tidak ada yang mengetahui datang waktunya kecuali Dia Allah Subhanahu Wataala. Al Sfarinni rahimahullah Taala, thumma alam anna asharat al sa'ah wa amaratih. على ثلاثة أقسام القسم الأول أمارات وعلامات مضت أو ظهرت و... وانقضت ومضت علامات وأمارات ظهرت وانقضت ومضت والقسم الثاني علامات ظهرت ولم تمضي وما زالت في الزياد والقسم الثالث علامات الساعة الكبرى علامات الساعة الكبرى التي يعقبها قيام الساعة ثم قال رحمه الله تعالى وأما القسم الأول وهي العلامات التي ظهرت وانقضت ومضت ومنها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وموته صلى الله عليه وسلم ومنها فتح بيت المقدس واستفاضة المال وقد دل على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام أعدد ستا بين يدي الساعة موتي وفتح بيت المقدس ثم ذكر وكثرت أو وإفاضة المال الحديث وأيضا مما ذكره رحمه الله تعالى في هذا القسم مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أول الفتن مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان ثم ذكر الحروب التي جرت بين المسلمين وظهور الفرق الضالة كالخوارج والرافضة ثم قال رحمه الله ومن ذلك أي من هذا القسم الأول قال ومن ذلك ظهور دجالين كذابين كلهم يدعي أنه نبي ويشير بذلك إلى ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إنه سيكون في أمتي كذابون دجالون ثلاثون إنه سيكون في أمة كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ثم استطرد رحمه الله تعالى وقال ومن ذلك أيضا كثرة الزلازل وحصول الخسف والمسخ والقذف وذكر عدة أشياء فهذا هو القسم الأول من العلامات من علامات الساعة التي قد ظهرت وانقضت ومضت أما القسم الثاني من أقسام أشراط الساعة وأماراتها فهي علامات ظهرت ولم تنقضي بل ما زالت في ازدياد ومنها ما ثبت في مسند امام احمد من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون اصعد الناس بالدنيا لوكع ابن لوكع لا تقوم الساعة حتى يكون أصعد الناس بالدنيا لوكع ابن لوكع والمقصود بلوكع ابن لوكع هو العبد واللئيم والأحمق والمقصود بالحديث أي أنه لا تقوم الساعة حتى يكون على الناس رؤساء من هذا الوصف والصنف أي من لؤماء الناس ومن الحمقى ونحو ذلك فهذه من علامات الساعة التي ما زالت موجودة ويؤيد هذا الحديث أيضا الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام او ان اعرابيا جاءلا النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله مت ساعه فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه فلما قضى حديثه قال عليه الصلاة والسلام اين السائل فقال انا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قلت وكيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وهذا موجود أن يوسد الأمر إلى غير أهله وأن ينصب على المسلمين من ليسوا أهل لذلك، وأيضاً يؤيد ذلك الحديث الذي أخرجه بنو ماجه وأحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام ستكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة قيل يا رسول الله ما رويبضة قال السفيه يتكلم في أمر العامة إذن هذه علامة ظاهرة وواضحة وهي من العلامات التي ظهرت للساعة وما زالت موجودة ونراها رأي العين ونلمسها لمس اليد أناس يتكلمون فيما لا يحصنون ويتقلدون أزمة الأمور وهم ليسوا أهلا لذلك أناس يؤتمنون وهم خونا وأناس يخونون وهم أمناء فانظروا الآن إلى أهل البدع والضلال كيف هم قد يتمكنوا يتمكنون من بعض أمور المسلمين وفي بعض المسؤوليات وما شابه ذلك نعم وهذا مصداق لهذا الحديث واهل العلم من اهل السنة يرمون بالخيانة ويرمون ويطعن فيهم ولا يدفع بابناء المسلمين لاخذ العلم عنهم الا ما شاء ربه كل ذلك تطبيقا لهذا او, أو ماذا بيانا لهذا الحديث قال وينطق فيهم الرويبضة رويبضة قيل ومن رويبضه يا رسول الله قال السفيه يتكلم في أمر العامة يعني شخص سفيد لا يحسن الأمور ولا التصرف فيها وتراه يتقلد زمة أهلها وهكذا إلى آخره والله المستعان أيضا من هذه العلامات ما ثبت عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الحجاء على الجمر أو الصابر على دينه كالقابض على الجمر الله أكبر وهذا الآن موجود تجد الذي يتمسك بدينه يتمسك بعقيدته ويتمسك بما كان عليه الصلف رضوان الله تعالى عليهم تراه منبوذا من كثير بل من اكثر الناس وترى الاتهامات حوله وترا وترا وترا وتراه يرمى بكل نقيصة تارة بانه متشدد وتارة متزمت وتارة بأنه معقد وتارة بأنه متحلف وتارة وتارة إلى آخرة من تلك الألقاء بل قد تجد الأذية قد تجد الأذية من أقرب الأقربين إليك ممكن ذلك من أبيك ممكن قد تجد الأذية أيها الصني من أمك من أخيك من أختك من عمتك من خانتك من فخذك وقبيلتك من أقرب الناس إليك فكونك تصبر على التمسك بهذه السنة وبهذا الدين حالك كحال من يقبض على الجمرة انظر إلى الجمرة عند أن يقبضها الإنسان في يده يحصل ألم شديد لحرارته وهكذا الإنسان عندما هذا يتكلم عليه وهذا حذر من وهذا ينبزه ويلقبه بألقاب يعني ليست حميدة وهو صابر يتحمل كأنه ماذا قافض على الجمر فهذه من علامات الساعة وهذا موجود الآن ومن العلامات التي ظهرت وما زالت موجودة قمودياً <تصفيق> Asafari ini menyebutkan Tentang tanda-tanda hari kiamat Tanda-tanda hari kiamat Dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama Tanda-tanda kiamat Yang sudah terlewati Nampak menerlewati dan, dan sudah berlalu Yang kedua Tanda-tanda kiamat Yang nampak Sebagian terlewati dan Kemudian Masih berlalu bahkan bertambah yang adalah tanda-tanda Kiamat yang besar Ini adalah tanda-tanda hari kiamat Pada bagian yang pertama Tanda-tanda yang telah lewat Nampak kemudian berlalu Di antaranya Diutusnya Rasulullah SAW Dan juga kematian beliau Dan terbukanya Baitul Magdis Dan banyaknya harta Yang menunjukkan Dalam hadis ini adalah Hadis Al-Quran Al-Mukhari Hadis Awaf bin Malik Bahawa Rasulullah SAW menyatakan Adil Siddhan Yang menyiapkan enam perkara Yang ini merupakan tanda-tanda hari kiamat Di antaranya mauti, kematian saya Kemudian fathu bayitul makdis Di bukanya makdis Dan juga di antaranya adalah Banyaknya harta benda Termasuk juga Tanda-tanda hari kiamat Yang telah berlalu adalah pembunuhan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu ta'al anhu. Setelah itu terjadi perperangan di antara kaum muslimin. Dan ini nampak nampaklah eh uh, Khulafa ar-Rasyidin yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'al. Dan di antara perkara yang lainnya adalah para dajjal yang mereka adalah para pendusta yang masing-masing mengaku -masing sebagai nabi. Dia menunjukkan perkara ini dengan hadis Thawban wa Muslim anu saya kunu fi ummati kadzdzabun nam dajjalun salasun kullu midda'i annahu nabi akan terjadi pada umatku mereka para pendusta para dajjal jumlahnya 30 mereka semua mengaku sebagai nabi ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di saya adalah penutup nabi dan tidak ada nabi setelah saya dan di antara tanda-tanda hari kiamat yang telah berlalu Nah adalah banyaknya Gempa dan juga ini Apa juga banyaknya tuduhan-tuduhan Yang ditujukan Kepada kaum muslimin Kemudian yang Kedua Di antara tanda-tanda hari kiamat Yang nampak kemudian juga Terus bertambah Di antara hadith Hudaifah Bahawa Rasulullah SAW menyatakan La taku musa'ah hatta yakun Asidun Nas fit dunya luka bin luka. Tidak akan datang hari kiamat sampai yang paling berbahagia di dunia ini adalah luka bin luka. Maksudnya di sini adalah nah, hamba ataupun budak dia ya dalam keadaan bodoh. Kemudian tidak akan datang hari kiamat sampai orang, -orang tersebut menjadi orang-orang yang paling berbahagia menjadi para penguasa. Disebutkan demikian. Bahawa mereka orang yang bodoh tersebut menjadi para penguasa dan menguatkan hadis ini adalah hadis. Nukamlah Muhammad Muqori dari hadis Habibie Roh. An Arabian bahwasanya orang Badui jauh dari Nabi saw datang ke Nabi saw. Wahyaku dia mengatakan ya sawah matasaah. Sa Where sawah kapan datangnya hari kiamat. Faham daripada sawah hadis Rasulullah melanjutkan pembicaraannya. Setelah beliau selesai dari pembicaraannya, menyatakan, Ayn Asail, as di manakah? Penanya itu, Kalaan Aya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Rasulullah menyebutkan, Ida tu yang tidak Jika amanah sudah diisyahkan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Bagaimana diisyahkan amanah tersebut? Nah, kei fadilah amanah, Kala Rasulullah itu sudah amru ila khairi ahli fadil ah. Jika perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saatnya hari kiamat. Dan ini ada pada zaman kita. Naam, yang mereka itu semuanya tidak ahli. Naam, kemudian mereka menyanyikan amanah. Dan mohonkan juga yang menguatkan perkara ini adalah hadis. Dan kalau Imam bin dan juga Imam Ahmad di Musnadih eh hadis Abi Hurairah Firman Allah Taala Rasulullah yang berkata kunu terjadi bentuk penipuan-penipuan siddiq siddaq bihal kadhib fa yakhawan fiha aw yukadzib akan dibenarkan orang yang dusta dan dibenarkan orang yang jujur yakhawan fiha al dan orang yang jujur dikhianati dan orang-orang yang khianat di menganggap sebagai orang jujur dan dikatakan biha arwaibidah dan orang-orang yang bodoh akan berbicara dan termasuk uh, tanda di kiamat ulilima bukhari adalah orang-orang uh, yang mereka itu tidak bagus dalam pembicaraannya uh, mereka bukan ahli dari yu taman fiha khawana. Jadi dianggap, jadi dipercayai orang-orang yang pengkhianat Dan dikhianati orang-orang yang jujur Termasuk dalamnya adalah hal bidak Dan orang-orang yang melakukan kesesatan Mereka menempatkan dalam perkara-perkara Atau mereka menjabat sebagai para pejabat-pejabat Sehingga benarlah Sabda Rasulullah SAW Bahawa mereka akan membicarakan perkara yang bukan ahlinya mereka melempari tuduhan-tuduhan kepada orang-orang yang amanah, dijuluki dengan pengkhianat dan juga mereka manggir sebagai orang yang nah, apa para orang-orang yang keras dan lain sebagainya. Oh Airon termasuk juga masa pada apa yang telah sabit hadis Anas bin Uma dan Tirmizi Qaliati ala unas alqabit aladinihi qalqabin aljamr atau asabari aladinihi qalqabin aljamr orang yang memegang dalam agamanya itu seperti memegang bara api atau orang yang bersabar itu seperti memegang bara api yang mau ke dalam hari ini adalah terjadinya banyak di kalangan manusia mereka menuduh Orang-orang yang memegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala Bahawa mereka itu ketinggalan zaman Mereka adalah orang-orang yang keras Mereka orang yang bodoh Mereka orang yang nah, Muta khalif Ketinggalan zaman Dan sebenarnya taratan Terkadang menuduh demikian kadang menuduh tuduhan yang lain Bahkan bertambah Beratnya Apa yang menjadi Tuduhan mereka kepada orang-orang yang teguh kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itulah, orang-orang yang megang teguh kepada agama Allah, itu seperti memegang bara api, merasakan bagaimana panasnya. Lihatlah, bagaimana orang yang memegang bara api akan merasakan sakit. Mereka akan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bagus. Dan alangkah bagusnya mereka-mereka mereka yang bersabar dengan apa yang jadi itu tuan-tuan mereka tersebut? Ayat yang menhadhi alamat ayat alamat, alamat yang telah muncul dan tidak berhenti, tetapi masih ada peningkatan. Apa yang terjadi pada Abu Daud dalam Sunan, dari Hadis Anas, yang قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد حتى يتباهى الناس بالمساجد وهذا موجود الآن كثير من المساجد أصبحت تمتلئ بالزينة والزخارف والألوان وهكذا الرسومات والأشكال وحتى الخطوط للآيات في الجدران وتمتلى بالنجف الباهضة الثمن وهكذا عمل المنارات الطويلة التي ممكن أن يعمل بثمنها كذا كذا مسجد فالشاهد بارك الله فيكم أن من علامات الساعة أن يتباهى الناس بهذه المساجد والله المستعان وكذلك من هذه العلامات أيضا انتفاخ الأهلة الهلال يظهر وهو ابن ساعة والرائي له كأنه ابن ليلتين كل ذلك من علامات الساعة وقد ورد في ذلك حديث عند الطبراني من حديث بالمسعود رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة انتفاخ الأهلة وكذلك من العلامات أيضا موت الفجأة موت الفجأة كما ذكرت ذلك من حديث من عباس عند الطبراني أيضا موت الفجأة تجد بعض الناس كانت كنت أنت وإياه سويا ففترقتما فجاء الخبر بموته كيف مات فجأة مات إما حصل عليه سكتة قلبية القلب توقف فمات وإما حصل حادث وإما هدم عليه هدم وإما قتله شخص وإما وإما إلى آخره موت الفجأة بدون مقدمات ما يدري الإنسان لو قد هجم عليه ملك الموت وقضض روحه فهذا من علامات الساعة وهذه العلامة أيضا موجودة الآن أيضا من علامات الساعة التي ما زالت موجودة ما ثبت عند البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر شرب الخمر ويقل الرجال ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد وهذه العلامة موجودة الآن لا إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وفي جاء وجاءت رواية في الصحيحين أن يقبض العلم وقبض العلم ورفعه بقبض أهله وبموت أهله وحملته ولذلك الآن تجدون أن علماء السنة قل جدا بالمقارنة مع علماء البدع والضلالات وهذا مصداق لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبضه بقبض العلماء بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماء اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا فظلوا وأظلوا وهذا موجود الآن تجد العلماء علماء السنة قلة جدا علماء العقيدة الذين يبينون عقيدة التوحيد ويبينون وجوب اتباع السنة ويحذرون من الشرك ومن البدع ومن المنكرات إلا جدا ينعدون على الأصابع بينما علماء الضدع والضلالات والشرك والانحرافات كثر لا كثرهم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يصدق عليهم قول القائل تصدر للتدريس كل مهووس بريد تسمى بالفقيه المدرسي فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلها، وحتى سامها كل مفلس تصدر للتدريس كل مهووس بالفعل الآن تجد كما قال الشيخ مغبر رحمه الله عمائم على بهائم عمائم على بهائم ولا حول ولا قوة إلا بالله تجده يضع العمام ويكومها على رأسه وهو خالي من العلم وبل يا ليته خالي من العلم فقط بل ينشر البدع والضلالات والشركيات تصدر للتدريس كل مهووس بنيد تسمى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت أي ضعفت المعزة لقد هزلت حتى بدا من هزانها كلها، وحتى سامها كل مفلس فماذا بارك الله فيكم؟ فقبض العلم موجود الآن قلة قليلة جدا من علماء السنة والتوحيد ومراكز السنة والتوحيد انظروا الآن إلى مثلا هنا إلى البلاد كم بالنسبة لعدد السكان وكم كم عدد المسلمين كثر قالوا قدر مئتين مليون لا مسلم لكن غربل وصفي هؤلاء المسلمين قل لمن يصفو ويكون على النهج القويم فماذا بارك الله فيكم فهذا من رفع العلم وأن يكثر الجهل جهل في العقيدة وجهل في التوحيد جهل في السنة جهل في العبادة جهل في أحكام الصلاة جهل في أحكام الصيام جهل في أحكام الحج جهل في أحكام الزكاة جهل في أحكام الطلاق جهل في أحكام النكاح جهل في ماذا في غير ذلك قال ويكثر الزنا انظر التبرج والسفور الذي هو مدعاة وطريق للوقوع في الفحش والمنكرات والعياذ بالله أن تظهر المرأة متبرجة سافرة قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم زنفان من أهل النار لم أرهما ذكر من ذلك نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأصنمة البخت المائلة لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها وإن ريحها لا يوجد من مصيره كذا وكذا ضر نساء كاسيات عاريات كيف هذا إما أن يكون لبسها شفاف يظهر ما وراءه هذا الأمر الأول وإما أن يكون لبسها ضيق يصف حجم جسدها ومفاتنها وأعضائها وإما أن يكون قصيرا يظهر شيئا من عورتها وهكذا إلى آخره كاسيات عائريات مائلات مميلات ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا مدعاة للوقوع في الزنا الدشات هذه الدشات وهكذا أيضا المواقع ما في الانترنت مواقع التي الإجرامية وهكذا الصور الخليعة وهكذا إلى آخره والاختلاط أيضا كل ذلك من مدعاة الوقوع في المنكر والله المستعان ويكثر شرب الخمر يكثر شرب الخمر والآن يسمون الخمر بغير اسمائها اسماء عدة وهي هي خمر والخمر كما جاء في الحديث أم الخبائث والعياذ بالله وهكذا أيضا قال ويقل الرجال الرجال قل يقلون ويكثر النساء نساء أكثر من الرجال وهذا موجود الآن النساء أكثر من الرجال يكون قال عليه الصلاة والسلام حتى إنه لا يكون لخمسين امرأة القيم الواحد يعني خمسين امرأة يكون لها عليها مسؤول واحد هذه بنته وهذه عمته وهذه والدته وهذه خالته وهذه كذا وهذه كذا وهو مسؤول عن هؤلاء كلهم كثرة ليش النساء وقل الرجال وهذا من علامات الساعة أيضا أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هرير رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج قيله ما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل أنت الآن لو تنظر إلى هذا الحديث تجده موجود موجود الآن تراه رأي العين لا تقوم الصلاح حتى يقبض العلم قد تقدم الكلام على ذلك ويتقارب الزمان هذا موجود الآن تجد بالأمس كنت في اليمن واليوم أنت في الدنوصية لا إله إلا قريب جدا تقارب ليش الزمان طائرات سيارات باخرات وهكذا أيضا وسائل اتصال في الانترنت شبكات يعني يحدث خبر هنا ما تدري لو هو في آخر في آخر الدنيا وصل مباشرة والهواتف الآن جوالات طيب بارك الله فيكم وإلى آخره كل ذلك من تقارب الزمان قال هنا ويكثر الزلازل وهذا موجود الزلازل سواء في الماضي ولا الآن وتظهر الفتن فتن كثيرة فتن كثيرة فتنة المال كما قال عليه الصلاة والسلام ما قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال مال يبيع الرجل دينه بشيء من المال وهكذا الآن تجد بالأمس كان على السنة كان على السنة وداع وداعي إلى السنة واليوم انقلب ما هو السبب المال أعطوه, مال أعطوه مالا فترك أشياء منهجه وبعدينه والعياذ بالله فتنة النساء وما أكثر الفتن في في هذا الباب فتنة النساء لبس البنطال ما يجوز تلبس المرأة البنطال وتخرج متبرجة وينبغي علينا كدعاة لله أن نشتهد في النصح للمسلمين ولذوينا وأقاربنا ومجتمعاتنا نعم أن المرأة ينبغي عليها أن تلبس اللبس الطيب الساتر ما تلبس بن ما نعم يظهر رفاتنا وتكشف الشعر لا ما يصبح هذا بل ينبغي أن تلبس الحمار إذا خرجت وتكون متسترة نعم بارك الله فيكم فتاة كثيرة وهكذا أيضا قال ويكثر الهرج إلى ومن هرج قال القتل القتل أنا أنظر في العالم شرق ببصرك وغرب طيب قتل في العراق وهكذا أيضا ماذا في سوريا وهكذا في لبنان وهكذا ماذا في أفغانستان وهكذا أيضا ماذا عندنا أيضا في اليمن مشاكل وهكذا الحاصل مشاكل في كل مكان إلا ما شاء ربك كثر الله القتل ini adalah dari alamat sa'a. Dan maksud, Barakallahu fikum, Anna hadihil asya, Mimma zaharat, Walam tamzi, Wa innama mazalat mawujuda, Bal wafizdiyad, Bal wafizdiyad, Naam. Ini banyak sekali. <tapi> Termasukkan tanda-tanda Hari Kiamat yang nampak, Kemudian tambah banyak tanda-tandanya telah sebutkan dalam Sunan Nasai dan juga eh, Sunan Abu Dawud dari Anas bin Malik Rasulullah SAW menyatakan bahawa nyalat akumusah hata yatabahan nas fil masjid tidak akan datang hari kiamat sampai manusia berlomba-lomba dalam memperbagus masjid-masjid. Banyak masjid-masjid yang demikian penuh dengan hiasan-hiasan Harus dibangun dengan bentuk demikian-demikian Adanya lukisan-lukisan Di tembok-tembok Dan juga dengan harga yang sangat mahal Dan juga membangun menara-menara yang tinggi Bahkan Mungkin dengan menara tersebut Itu bisa untuk membuat Masjid sekian-sekian Dengan satu menara tersebut Wallahumusta'an Dan perkara yang lainnya adalah intifa ahillah di hilal hilal hilal baik nampak besarnya itu hilal sebagaimana hadis ee uh, ibnu mas'ud wa uh, ath-thabrani inna min mar'i ikramisa'ah alintifa uh, ahillah bah termasuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah besarnya hilal dan berikutnya tanda-tanda yang lain adalah mati secara mendadak sebagaimana hadis bin abbas wa uh, ath-thabrani Nah, yang termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah Maut Fajah Aku pernah bersama seorang Berjalan bersama-sama Tiba-tiba datang kabar keberadaan saya bahwa Rekan saya ini sudah meninggal Dan Terkadang meninggalnya seorang karena Jantung, sakit jantung Atau karena kecelakaan Atau tertimpa runtuhan Atau seorang membunuhnya Mungkin juga Nah, ini kematian yang tidak diahuli Yang diahuli oleh Pendahuluan sama sekali, kemudian datang malakul maut, dan ini Adalah zaman sekarang. Hadis Al-Bukhari al al bahsina Nabi SAW menyatakan, Inna Mas'us Saah Yurfa termasuk tanda hari kiamat adalah diangkanya ilmu, wahtul al -jahul. dan banyaknya kebodohan-kebodohan, dan wahtul al-zina banyaknya persinaan banyak bersinaan, wahtul al-khamr dan juga banyak minum khamr. Wahyakilurrijal, lalu nisa, banyaknya kaum laki-laki dan sedikit, eh, nah, sedikitnya kaum laki-laki dan banyaknya para wanita. Hatiyakun, nafi'aham sinah emrah al koi minun wahid. Sampai ada 50 perempuan itu yang eh, mengurus ini adalah hanya seorang laki-laki. Dan tanda-tanda ini juga ada di zaman kita sekarang. Terangkannya ilmu sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As awal bukhari Muslim Bahasanya Rasulullah SAW menyatakan Inallah lagi bid'ah ilm intiza amusut rijab walaki nyadurah an ulama hatta idalan fi aliman ettaqalan nas ruusan juhara wasu ilu fa'atwa biqari an fadlu Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dari dada dada manusia, akan tapi cabutnya ilmu dengan matinya para ulama seketika tidak ada lagi orang-orang yang berilmu, mereka menjadikan orang, -orang bodoh sebagai pimpinan-pimpinan lalu mereka ditanya selanjutnya pimpinan tersebut Pimpinan yang boleh tadi berfatwa tanpa ilmu lalu mereka saat menyesatkan manusia kita bisa melihat enam bisa dihitung dengan jari ulama-ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah lain halnya dengan uh, mereka mereka ahli bidah jumlah mereka sangat banyak bahkan saya sebutkan dalam puisi nah ini juga ini juga belum hafal kita bahasanya ada nah ya, intinya bahwa orang yang bodoh makan dirinya adalah orang yang berilmu kemudian mengajarkan uh, ilmu tersebut kepada manusia jadi kebodohannya kepada manusia dan dengan kebodohannya nah mereka juga jadi piminan-piminan nah sehingga apa yang disebutkan oleh syaikh bin mihadi luar bahawa La mamam ala bahaib imamah di atas di atasnya binatang-binatang wala haula wala quwata illa billah engkau dapatkan seorang yang pakai imamah akan tapi dia ini layaknya seperti binatang engkau lemah dapatkan orang yang sangat bodoh mengaku sebagai orang yang alim sehingga dengan itu akan tersifat di dirinya sebagai orang yang bangkrut sedikit ala sunnah wal jamaah Nah, permisalan tentang jumlah penduduk uh, di negara kita ini, Nah, kamu simil sekitar 200 juta. Akan tapi angka sedikitnya mereka-mereka yang berpegang teguh kepada manhat yang kuat. Manhat al-sunnah wa jamaah. Dari sinilah terangkan ilmu. Kemudian juga, banyak kebodohan-kebodohan. Mereka bodoh dari si akidah, dari si tauhid, dari si sunnah, dari si ibadah hukum-hukum salat, hukum puasa, hukum haji, hukum zakat, hukum talak, hukum pernikahan dan lain sebagainya. Kemudian wajib cirak zina. Kemudian nampak banyak nampak perzinahan-perzinahan. Jangan lihat para, para wanita mereka bersolek nah, dan berberhias jalan-jalan. Ini semua akan menyeru kepada perbuatan yang jelek, perbuatan zina. Sebagaimana sebutkan dalam sahih Muslim sinfan min ahl an-nar minha nisaun kasiyatun ariyat ma'ilan ru'sunah qasim al-muksal mailah la yadkhulun al-jannah wa inariha wa inarihal jam dua kelompok manusia yang menjadi penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat sebelumnya li'anna adalah para wanita yang mereka itu berpakaian tapi telanjang nah Kepala-kepala mereka itu seperti punu unta. Mereka nah, berlinggok-linggok dan tidak akan masuk surga. Bahkan tidak akan mendapatkan baunya surga. Ditafsirkan berkaitan dengan para wanita yang berpakaian lebih telanjang. Mungkin yang pertama adalah mereka berpakaian sangat tipis. Sehingga akan kelihatan dari belakang. Kemudian yang kedua adalah berpakaian yang sangat sempit. Sehingga akan terbentuk dari postur tubuhnya. Dan juga ada yang menyaksikan adalah pakaian yang yang minim sehingga akan nampak sebagian auratnya. Ini semuanya adalah uh, seruan untuk melakukan perbuatan zina. Demikian pula istilah dan juga perkara-perkara yang lainnya yang akan mengalahkan kepada perbuatan zina. Waritsul khamr dan banyak meminum khamr Bahkan mereka menamakan Homer dengan nama-nama yang lainnya. Hiyah, itu sebenarnya Homer itu sendiri. Nah, berikutnya adalah makhluk Rijal baik seranisa, iaitulah Rijal, lalu seranisa. Sedikitnya kaum laki-laki dan banyaknya kaum wanita ini sekarang sudah ada, sehingga didapatkan 50 perempuan baik itu bibinya ataupun bibinya dari nah pihak laki-laki atau -laki perempuan atau seris-serisnya dan yang lainnya yang mengurusi hanya seorang saja dan juga hadis-hadis riwayat Al-Bukhari Muslim ladak musaah hatta yakbalan tidak akan datang hari kiamat sampai dicabunya ilmu wa itaqarob az-zaman dan zaman semakin dekat lailul zalazil dan banyaknya gempa matu hal tat hal fitan dan juga lambatnya fitnah-fitnah padu sir al-harab nah kemudian banyak al-harab mana sahabat mengatakan wa man harj ya Rasulullah qala al qatl al qatl apa itu harab wa Rasulullah Rasulullah menyatakan peperangan perangan dan ini pun juga ada di zaman kita sekarang itu kala zaman semakin dekat zaman nah pesawat-pesawat dan -pesawat perantara-perantara baik itu penyelipunan ataupun internet ataupun nah HP ini semua menunjukkan dekatnya zaman. Jadi seorang bisa pindah ke sana kemari, yang kemarin baru di Yaman sekarang sudah kembali dan dan sebagainya. Wa yasru azzalazil. Ini juga terjadi di zaman kita sekarang. Wa yasrul fitan. Banyaknya fitnah fitnah finnah. itu fitnah berupa harta. Innaliku li ummatin fitnah wa finatul ummati Masing-masing umat ada ada fitnah dan fitnah untuk umatku adalah harta benda sehingga dirinya menjual agama tersebut dengan harta yang sedikit yang gue dapatkan sebelumnya dalam keadaan sunnah penyuruh kepada sunnah kemudian terbalik kondisinya nah menjual agamanya dengan harta yang sedikit berpaling dari manhad yang lurus menjual agamanya kemudian fitnah Nisa seperti perempuan-perempuan yang pakai celana yang ketat ini semuanya tidak diperbolehkan. Maka selainnya bagi para doa, ilah Allah subhanallah untuk bersungguh-sungguh, berupaya untuk memberikan nasihat kepada mereka, agar para wanita memakai pakaian-pakaian yang baik, tidak menampakkan rambutnya, dan juga berpakaian e, mengenakan kerudung, tertutupi tubuhnya. Kemudian, -harad. banyaknya haram, apa itu haram? adalah peperangan-peperangan itu adalah al-harb di dunia ini mulai belahan timur ataupun barat mendapatkan banyak peperangan baik itu di Irak, di Suriah, di Lebanon, di Pakistan dan juga banyak di Yaman. Dan maksud di sini barakallahu fiikum bahwa terkabarkah tanda-tanda hari kiamat ini sudah nampak di zaman kita sekarang bahkan semakin bertambah. طيب أما القسم الثالث وهو القسم الأخير من هذه العلامات فهي العلامات علامات الساعات الكبرى التي يعقبها أن يأتي بعدها قيام الساعة وهي تتوالى بعضها تلو والآخر ومنها خروج المهدي وكذلك المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ومنها أيضا خروج يأجوج ومأجوج ومنها أيضا هدم الكعبة ورفع المصحف من صدور الرجال وبطون الكتب ومنها أيضا طلوع الشمس من مغربها ومنها أيضا خروج الدابة التي تكلم الناس ومنها أيضا حشر النار التي تخرج من قعر عدن وتحشر الناس ومنها أيضا النفخ في الصور وهكذا ايضا حصول الخسف بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب وهكذا فهذه من العلامات الكبرى التي اذا ظهرت واحدة ظهرت الاخرى بعدها متوالية ومتعاقبة ويتلوها بعد ذلك قيام الناس لرب العالمين فالمطلوب أن الإنسان ينبغي عليه أن يتفكر في نفسه وأن يستعد للقاء الله عز وجل فالآن قد ظهرت العلامات ما بقي إلا العلامات الكبرى فإذا ظهرت واحدة لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إذا, إذا طلعت الشمس من المغرب خلص لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع أو لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها عند ذلك ما ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فالواجب علينا أن نتفكر في أمورنا وأن نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى وأن لا تغرنا هذه الدنيا بزخارفها قال الله عز وجل ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أي لا يحصل الخديعة لا تخدعك الدنيا بزخارفها وبأشكالها وأموالها ومتاعها كل يفنى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكما جاء في الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فماذا بارك الله فيك فإذا كان الإنسان كذلك تراه يكثر من الأعمال الصالحات ويتقرب إلى الله عسى وجل بما ينفعه ويقف ويزرع في هذه الدنيا بأقواله وأفعاله الحسنات والسيئات ويحصد ذلك يوم يقوم الناس لرب البريات فمن زرع خيرا من قول أو فعل حصد الكرامة ومن زرع شرا من قول أو فعل حصد الندامة فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقاء ونسأله جل في علا أن يوقظنا من غفلتنا وأن يعمر قلوبنا بطاعته وخشيت ان يتوفانا وهو راض عنا انه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين kemudian bagian ketiga ini adalah bagian yang terakhir dari tanda kiamat yang yang besar ya setelah itu akan datanya hari kiamat kemudian kalau sudah nampak dari salah satu tanda ini, maka akan nampak Tanda-tanda berikutnya Sampai nanti akhir zaman Di antaranya, keluarnya Mahdi Dan juga Keluarnya Masih Ad-Dajjal Turunnya Isa ibn Maryam Keluarnya Khod Ma'jud Dihancurkannya Kaabah Diangkatnya Musaf dari dada-ada manusia Terbitnya matahari Dari sebelah barat Dan pula keluarnya hewan Yang mengajak bicara kepada manusia dan juga digiringnya manusia eh, dari api dari belahan eh, Aden, mereka digiring. Dan juga dihitipnya sangkakala. Dan juga nampaknya di belahan Timur atau belah Barat yang akan eh, mengiring apa? Lam. Angin yang akan mematikan eh, mengiring manusia. Kalau sudah nampak satu dari yang lainnya akan nampak yang berikutnya. Oleh itulah selayaknya bagi kita untuk berpikir tentang diri kita dan juga menyiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Kalau sudah nampak dari perkara ini maka la taqulna san imanha tidak akan bermanfaat keimanan seseorang lam takun amal in qablu al qablu fi iman ya kay Yang mereka itu tidak tidak ada keimanan sebelumnya dan dia tidak melakukan kebaikan. Artinya kalau sudah nampak misalnya teran Asyam sy maghribiha terbitnya matahari dari sebelah barat Maka tidak akan bermanfaat keimanan pada hari itu, kalau sebelumnya tidak ada keimanan. Dan juga, namplah tangkotik atau bahatangkotik, hijrah tangkotik hijrah hatta tan tuk samsi Tidak akan terputus taubat sampai terputusnya hijrah dan tidak akan terputusnya hijrah sampai terbit matahari dari sebelah barat. Olehnya itulah la danqati' al hatta tanqati' taubah la danqati' hijrah hatta tanqati' ana hatta keluar subuh hatta tanqati' taubah tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya taubah wala tanqati' taubah hatta terbenam matahari maghrib dan tidak akan terputusnya taubat sampai terputusnya matahari dari sebelah barat Oleh itulah hendaknya kita jangan ter dengan kehidupan dunia dengan keindahan-keindahannya dengan bentuk-bentuknya anaknya kita nyamkan diri bercuma Allah Subhanahu wa taala karena setiap yang di dunia akan akan sirna kuluman alaiha wa yabqa wajh Rabbikal Jalali wal setiap yang akan di muka ini akan akan sirna kecuali wajah Allah yang maha agung dan juga maha mulia dan juga sebagaimana hadis Rasulullah menyatakan kuntun fid dunya gharib atau kanka gharib atau abir sabil jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang dalam perjalanan maka dengan apa semoga Allah memberkahi kepada kalian hendaknya kita berbanyak untuk melakukan amalan-amalan yang baik dan juga kita menyiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala maka barang siapa yang melakukan perkara baik itu perkataan atau perbuatan maka dia akan mendapatkan dari kebaikan akan mendapatkan kebaikan Memerangsih menanam dari kejelekan berupa ucapan ataupun perbuatan maka dia akan mendapatkan penyesalan nanti pada mulkiyah. Kita minta bimbingan kepada Allah dengan nama-nama dan juga sifatnya yang yang agung agar Allah nah, memberikan taufik kepada kita dan Allah mematikan kita dalam keadaan Allah itu merindui kita. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu Wataala agar Allah berikan talang kepada kita untuk senantiasa taat كبرانه، dan enam. Allah لفظكان kita dalam keadaan semingkat. enam. Allah meridoynya. wa alhamdulillahibillahalamin. في ملاحظة أيضاً أنصح إخوان الكرام بالجد والاجتهاد بطلب العلم ومن فضل الله عز وجل عليكم في هذه المنطقة وفي هذه البلدة. أن هيئ لكم مثل هذا المركز الذي يقيمه أخونا الشيخ أبو حازم حفظه الله تعالى ورعاه ويتعاون معه إخوانه الأجلاء من أهل السنة فقد أثلج صدري كثيرا ما رأيته في هذه البلاد من طلاب العلم حفاظ قرآن والسنة فهذا فضل عظيم فينبغي علينا أن نحمد الله عز وجل وأن نشكره سبحانه وتعالى وأن نجد ونجتهد في طلب العلم وقد لا يتسنى لنا يعني بعد فترة هذا الخير فيستغل الإنسان وجود هذا الخير وجود هذا الخير Wajud, wajtahd, fi taqwa fi al-Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemuadian yang perlu diperhatikan hendaknya juga bersungguh-sungguh. 6. Untuk belajarin dengan Allah subhanahuwataala. Kemudian yang perlu diperhatikan hendaknya juga bersungguh-sungguh. Nah, untuk uh, belajarin dengan kalmi Allah Kemudian yang perlu diperhatikan hendaknya juga bersungguh-sungguh. 6. Untuk belajarin dengan Allah subhanahuwataala. Kemudian yang perlu diperhatikan hendaknya juga 6. Untuk belajarin dengan Allah subhanahuwataala. Kemudian yang perlu bersungguh-sungguh kalau saya sebutkan nama saya sendiri Tidak ndak pantas nah saya belum saya Syekh al-Musthafa bin Syekh Yani. Hmm. Ya Insyaallah eh, Syekh. hendaknya berusaha untuk bersungguh-sungguh karena kita dapatkan di sini banyak para penghafal Quran dan juga kota Mali yang agung kita dapatkan di sini kebaikan-kebaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Alhamdulillah. alamin.